بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله نحمد ونستعين و نستغفر و ن ع ذ بالله من شروط ونفسنا م نساء ي أ ع م ا ل ن ا م ن ي ه د ي م ن ل م نعم ن م ن ل له و م ن ل م نعم نعم نعم نعم نعم ن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أ ن م ح ع م نعم نعم ن و م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ا م نعم نعم نعم نعم ن ع ل نعم نعم ن ه و ت ع ا ل ى أ ن يجزي خير الجزاء كل م ن ك ا ن سبب ع م نعم ن م ة هذه الدورات نسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق ا ل س د ا م قبل أ ن نبدا أ خ و ن ن ا في ا ل د و ر ة يعني في ا ل ع ا د ة لا بد أ ن نتفق إ ذ ا اتفقنا سرنا في ا ل د و ر ة و إ ل ا قال الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله ي قال و ل ق لي والدي بلسان عربي مبين إ م ا ا ل م و ا ف ق ة أ و المفارقه ة إما نتفق أو نفترق إن شاء ا أن نتفق نفترق أو ل ل يعني نفترق على خير فنريد نتفق على شروط في هذه ا ل د و ر ة إ ذ ا اتفقنا على الشروط م ش ي ن نذكر الشروط طيب اخواننا الشرط ا ل أ و ل أ ه م ما يكون عندنا نريد على الحضور ما نقبل أي عذر للغياب ولا عن الحضور عذر التأخر الدرس عذر أي للغياب واحد المواظب ما ولا على وهو إلا الموت يقول فلان مات نقوم بتجهيز و ت ك ف ي ن و ا ل ص ل ا ة عليه والحمد لله ما يعقل اخواننا الان يعني هذه ا ل د و ر ة ثلاثه ة اربعة ايام ايام تتغيب ي او وانت ف ايام و ف ل ل و ظ ا ان ئ ف تجد و الوظيفة ولا تجد في سجل الوظيفة يوم ظ ف في في تمر تجد تأخير عشرين عليه سبع ثلاثين سجل احيانا سنة سنة فضل ان ي ت غ ي ب لماذا ل م ي خ ص م عليه يعني كذا وكذا مبلغ ثم أ خ و ا ن ن ا ا ل آ ن يعني بعد ا ل د و ر ة تقول والله أ ن ا حضرت في هذه ا ل د و ر ة ودرست هذه ذ إذا ا شهادة شهادة الشيخ الأمين الشنقيطة الله سألوا طالب في الجامعة الإسلامية في السنة الرابعة قال يا شيخ ما هي شهادة زور؟ طالب في الجامعة الإسلامية في السنة الرابعة شيخ رحمه هي زور زور زور تغيبت في في في في لا ي ع ر فقال ما هي شهادة الزور هي ف له الشيخ رحمه الله قال هي التي ت أ خ ذ ه ا اذا تخرجت هل معنى هذا أ ن كل طالب في الجامعه شهاده الزور لا. هذا. السن لا يدري ما هي شهادة الزور ا ف ي و لا يكون نريد أننا يعني نواضب على الدروس. لا أحد يتأخر نواضب الدروس أحد أننا على لا أحد يتغير هذا أهم ما يكون أ و ق ا ت يعني إ ن شاء الله أ ن ا ما أ ط و ل عليكم من بعد الفجر إ ل ى بعد العشاء بعد الفجر درس وبعد العصر وبعد المغرب بعد العشاء بعد العشاء تقريبا نصف ساعه ة أنا أطول إن شاء ا عليكم ل ل تعالى البعض يقول يعني الفجر يتسامح تصلي تصلي البعض يعني يعني ساعة ساعة الفجر وكذا أخواننا ما الفجر سويا يقول وتذهب فيه يمكن ونصف نصف تنصرف ف إ ن شاء الله يعني أ ي ايام م ثلاث أ و ترتاحوا مني ما في إ ش ك ا ل فنتفق على هذا أ ه م ما يكون عندنا الذي يعني له عذر عن الفجر لكن لا يعذر عن العصر والمغرب والعشاء طيب هذا أ ه م ما يكون الشرط الاول أ و ل ل ث ا ن ي خ ا ا ا ن نحن نريد في هذه د و وأنت ر تعرفوا أنا أكثر مني لست بشيخ وقال أ ن ا والله كما م ع ا و يا ة رضي ل ل ه عنه ع م ايها و ة رضي ا ل ل عنه خطب في ل ن الناس س ل ن ا و ق اني ل ل يا أيها ا س إ ن لست بخيركم ولكنني والله خير لكم و أ ن ا والله لست بشيخ أ ن ا طالب علم و أ ت ي ت اخواننا حتى نريد ت ذ ك هذه درسته هذه المتون شبق هذه المتون ن شبق ر في هذه ا ل أ ي ا م ن ت ذ ان ل م و ب ي نتذاكر ن فنريد أخوانا هذه أن ا في هذه المتون ا ل ع ل م ي ة نطبق ما درسنا فلابد من التحلي ب آ د ا ب طالب العلم وهذا هو الدرس ا ل أ و ل الآن عندنا طالب العلم لا بد أ ن يؤدي حقوق س ت ة حقوق ستة في نفسه ومع زميله ومع المكان ومع الكتاب ومع شيخه ومع العلم لا تكتب يا رجل هذا من ال الذي نذكر ه ا ل آ ن الكتابه اثناء الدرس يذكر ا ل علماء ع ل م ا ء ا ل س ن ة رحمهم الله أ ن ا ل ك ت ا ب ة في الدرس لا بد لها من شرط و أ د ب الكتابه اثناء الدرس لا بد لها من شرط وادب أ ي طالب يريد يكتب في درس أ ي شيخ من المشايخ لا بد له من شرط وادب هذا, هذا انا لا أ ذ ك ر ه اذكر العلماء رحمهم الله الشرط أ ن يكتب هذا من سماعي لدرس الشيخ ل أ ن هناك فرق بين أ ن يملي عليك الشيخ إ ذ ا كان يملي عليك الشيخ ويستحضر ه ذ ا ا ل أ ش ي ا ء ا لتكتبها في فتكتب شيء شيء صحيح الكلام قد أقدم قد قد وأخر من سماعي لدرس الشيخ لا من إملاء الشيخ هذا من م س الشرط ع ي د ر س ا ل ي الشيخ خ لا إملاء ل هذا ا من ش ا ل أ د ب لابد أ ن ت س ت أ ذ ن من الشيخ إ ذ ا أ ر د ت ا ل ك ت ا ب في الدرس ونحن لا ن أ ذ ن ب ا ل ك ت ا ب أ ب د ا ما عندي شيء أ ص ل ا أ ن ا والله ما عندي شيء كل اللي أ ذ ك ر موجود في شروح العلماء أنا أريد فقط أن أتذاكر فقط معكم وعلمك إ ذ ا ر د ت أ ن تعرف علمك ماذا تصنع من يعرف علمك الذي تراه في الظلام أ و الذي ادخل معك الى الحمام الثاني هذا الذي تسجله ت ب ه و هذا ليس بعلم هذا علم غيرك قال ما يصنع ب أ ع د ا ئ ي إ ن جنتي في صدري ولهذا اخواننا تميزت هذه ا ل أ م ة عن بقية ا ل أ م م ل أ ن أ ن ا ج ي ل ه في صدورها فلا بد من الحفظ هذا لا شك فيه أ ب د ا ما يمكن تجد ع ا ل م ولا يحفظ احفظ فكل حافظ إ م ا م بشرط أ ن يعمل طبعا قال الشيخ ب ن عثيمين رحمه الله قال ذهب كل شيء وبقي ما حفظه اذا كنت لا تحفظ ترى ما يمكن أ ن تكون ع ا ل م أ ص ل ا طلب منك ان تلقي ك ل م ة أ و م ح ا ض ر ة فماذا تصنع ل ذ كنت تحفظ ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة تلقي ب ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة خ ط ب ة طوارئ عندك دائما لابد طالب علم يكون ل د ي ه خ ط ب ة طوارئ تقدم ما ما تقدم آخر تقدم ما أخوانا آخر شوية شكال في فنحن نريد أ خ و ا ن ن ا أ ن ن ا يعني في هذه ا ل د و ر ة أ ن نعرف آ ذ ا ب طالب العلم طالب العلم أ و ل ا قلنا في نفسه العلم ع ا د ة أ و ع ب ا د ة من يعرف قلنا ما أ ح د يكتب استخدام الجوال أ خ و ا ن ن ا أ ي واحد منكم يستخدم الجوال في رد على م ك ا ل م ة أو, كذا أو غيره غيره التسجيل التسجيل ما في ش ك اشكال ل سجل ل ا لكن أ ي واحد منكم يخرج جهاز الجوال أ و يدق نصادره عليه هذا اتفاق حتى لو دق جوالي أ ن ا صادره ولا اشكال واصلا لا يصلح جهازي ه لا لا خ ه ي س ج لا م في أشكال دقائق معدودة ولا إ ش ك ا ل تذهب بعض الاتصالات وكذا من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه إ ذ ا اتفقنا ترى مشينا اللي ما يريد يمشي جهاز أ ب د ا أ ت ر ك ا ل أ ج ه ز ة تريد ان تسجل هنا ما في إ ش ك ا ل عندي أ م ا أ ي أ ح د الصغير او الكبير حتى المسؤول عندي إ ذ ا أ خ ر ج جهاز الجوال شاهد كذا هذا م ا يمكن تكون في الدرس بعد الدرس عندكم ف ر ص ة ل ل م ذ ا ك ر ة للاكل ا ل ش ر ب فلا اشكال في هذا في نفسه العلم ع ب ا د ة ا ل ع ب ا د ة لا يمكن ان تقبل الا بالشرطين الاخلاص و ا ل م ت ا ب ع ة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تريد تطلب العلم لا بد حتى تؤجر على هذا ان تخلص لله والثاني تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابن الجوزي الله عنه وعنه. كتب ر س ا ل ة لابنه يوصي فيها بطلب العلم و أ ط ا ل وفي آ خ ر هذه ا ل ر س ا ل ة قال والخص أ ل لك خ ص هذه ا جدا ل كلمتين قويلة قال ة نصيحة في أ ه ا لك في كلمتين في قول سبحانه وتعالى واتقوا وتعالى الله ويعلمكم الله سبحانه بالصبر واليقين تنال ا ل إ م ا م ة في الدين قول ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م واحتج بقوله تعالى وجعلناهم أ ئ م ه يهدون ب أ م ر ن ا لما صبروا وكانوا بايه آ ت ن ن فإخواننا طالب العلم إخلاص ي الله و س ل م زهد ورع ق ن ا لا ا ع ة يشتغل ل ب د ن ي ا المكان اكرمكم ل م ا ن ك الله الذي تضع فيه نعلك في الخارج ضع معه الدنيا ندخل هنا دقائق إ ن شاء الله تعالى نتذاكر فيها ثم بعد الدرس أصنع بأي أخي لكن نسمح من الثاني المؤمن مع ما ما زميلي مرآة الدرس هذا والله شئت شيء وقت يستفيد وقد طيب من زميل اكثر ل من مما يستفيد من معلمه فنحن ا ل آ ن بعد الدرس نريد منكم أ ن تتذاكروا فيما بينكم ماذا أ خ ذ ن ا و تكتبوا بعد الدرس لا إ ش ك ا ل تكتبوا تذاكروا وكذا هذه ل م س ا ج د بنيت حتى تكون ع ا م ر ة بذكر الله إ ن م ا يعمر مساجد الله عماره المساجد تكون إ م ا عماره حسيه او عماره معنويه ضد العماره ا ل ح س ي ة والعماره ا ل م ع ن و ي ة الخراب حسي وخراب معنوي خ ر ا ب حسي برمي ا ل أ و س ا خ والهدم لكن أ ض ر من هذا الخراب المعنوي جعل المساجد أ م ا ك ن للشرك والبدع والمعاصي وغير ا ا ل م ع ص ي و هذا متى علم الناس أ ن الغنى س ن ة تتبع مش ابن القيم كان اناس يتراقص في المسجد ويغنوا كذا ف أ ن ك ر عليهم قال متى علم الناس أ ن الغنى س ن ة تتبع و أ ن ي أ ك ل المرء أ ك ل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع ولو في يقع الناس هؤلاء سألت حتى ما الذي يعني حدث لكم قال وما أ س ك ر القوم إ ل ا القصه ا تهان مساجدنا عن ذاك السمع ا وتكرم عن مثل ذاك البيع والله يقول في الكنائس وكذا ا ما يصنع أحد هذه الأمور فيا ويا、للنهى. ألا البدع منا أخواننا يعني ه الأيام عامة الله الأوقات منكم منكر م يصنع يعني للنهى تكون ن ن للعقول أحد فأرود هذه هذه ه قل بلى وبذكر ق ت ا ل ت أ د ب ب أ د ا ب طالب العلم、وكذا. ولا يقل بعضكم أ ن ا لست بطالب العلم لماذا يا من يرد اخي ل ل ه به ر فقف الدين تحسن ق و و ل أنا الظن في الله والله سبحانه وتعالى أخوانا سبحانه ما كتابه الكتب الآن الله التي لا أقبل إليه ولا هذه هذه أحد تحصى يمكن أن من نعم تعد مع يرد في القديم كانوا يكتبوا على ا ل أ خ ش ا ب وعلى ا ل ح ج ا ر ة وعلى الجلود وغيرها ا ل آ ن طباعه هذه الكتب وكذا بعض الطلاب يبقى الكتب عبد العباد كتب الابتدائي قبل تقريبا يعني معه يعني هدان الله إياه يعني ما يبقى معه شيء من الكتب. الشيخ عبد المحسن حفظه الله كتب أيام كان لديه حفظه من سنة تقريبا. أكثر من ستين شيء في كم أكثر سنة لنعرف ق ي م ة الكتاب ولو ت س أ ل بعضكم يعني في أ و ل ا ل د و ر ة أو او ل د ر ة التي سبقت أو كتاب كذا م ا في اهتمام بالكتب الحق مع الشيخ إخوانا الشيخ الشيخ يقول تصنعوا يقول الله تعالى عندما كان يشرح هذا الباب الحق لحليا الطالب العلم يقول أنا أذكر لكم هذا الكلام حتى تصنعوا هذا مع العلماء بن من؟ لكم يشرح شرحي عثيمير في مع مع رحمه حتى هذا أذكر يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله فهم ا ل ك نحن فهذا يقول ا ل أ م ر ن ت ص ن ع و ه مع العلماء لا معنى ل ا ن ن اسم ع ل م ا ء والله صدق فالناس انقسموا تجاه العلماء إ ل ى طرفين وسط قسم يسب ويشتم وكذا وقسم يتمسح ويركع ويسجد ويقبل ا ل أ ي د ي و ا ل أ ر ج ل صدق والله وقسم توسط وهم أ ه ل ا ل س ن والجمعه لا إفراط و ل العالم ا ت ف ر ي د ا ل ماذا يريد منك يريد منك مال عشاء أ و غداء أ و كذا أ و كذا لا يريد منك أ ن ت أ خ ذ العلم بحقه تعمل به تدعو إ ل ي ه تذب عن عرضه تدعو له في ظهر الغيب سبب في إفساد في نية المعلم وهذا س ي أ ت ي معنا ب إ ذ ن الله تعالى في كتاب التوحيد ا ل ت أ د ب ب أ د ا ب طالب العلم الجوال والكتاب أ ث ن ا ء الدرس وكذا ومع زميله وكذا أخوانا المتون الأمر الثالث المتون حفظ المطول. هذا المطول لابد ان تحفظ. لا مجال. إذا ط ولو ردوه إ ل ى الرسول و إ ل ى أ و ل ي ا ل أ م ر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إ ل ا قليلا هذا ا ل أ خ يدرس طب أ ر ا د أ ن يصبح طبيب مثلا في ا ل أ س ن ا ن فماذا يصنع ي أ خ ذ بعض الكتب واشتري بعض ا ل أ ج ه ز ة ويفتح محل في السوق واكتب عليه طبيب أ س ن ا ن ياتي أ أحد ت ي م ي أ أ ح د طيب ما بالك ا ل آ ن بطب القلوب أ ر د ت أ ن تكون ع ا ل م لا بد ا تسلك السبيل والطريق ة الذي سلكه العلماء قبلك لا تطلب العلم على ما تحب لأن هذا ل طلب الثلاثة العلم هذه الكتب. هذه الكتب تدرس ن د ا ا من ص غ ا ر نقول طيب سيأتي ع ن ن ا س أ ل ك ع ما في هذه ا ل ك ت ب أجبت ا ل ح م د لله وإن لم تجب الصغار أ ح س ن منك إ خ و ا ن ن ا في بعض الناس هدانا الله إ ي ا ه يتكبر على العلم والعلماء والله ف الحفظ نعرف عندنا أيضا عليكم اختبار بسيط جدا بعد كل ننتهي منه اختبار المعلومة ولو عليكم كل وصول وصلت تحريري تحريري حتى صحيحة بعد أطن ننتهي منه ونثق من بسيط متى اختبر تحريري بسيط نعرف به هل ا ل م ع ل و م ة وصلت أ م لا وبهذا يعني انتهت الشروط الحمد لله رب العالمين ف إ ن وافقتم عليها مشينا ولا إ ذ ا أ ر د ت م اخواننا إن يعني ندرس بلا شروط ولا قيود وكذا ما عنديش كلام ا ن لكن ما يصلح هذا غش يكون فما ر أ ي ك م اول واحد جوالك د ق ة وكذا نسحبه على طول تمام ت ف ق ن ا اخوانا نعم نرى إ ن شاء الله طيب آه... ن ب د أ بالدرس أ و لا نمشي في ا ل طيب آه... ن ب د أ إ ن شاء الله تعالى ب د ر ا س ة متن ا ل أ ص و ل الثلاثه ة اتفقنا حول ولا قوة لا تفتح الكتب ما لك ع ل ا ق ة بالكتاب أ ن ت ا ل آ ن طالب علم قال ما قلت لمحدث خط أ ع د عليه علمك ا ل ل ي ترى في الظلام كم م ر ة ق ر أ ن ا هذا المتن ودرسنا ه نحن اريد ان نتذاكر ا ل آ ن نسألكم ونعرف يعني هل درستم ام لا هل هذا ل زور أ م لا صح ا ن ع م اترك الكتب اترك ا ل أ ق ل ا م اترك كذا هذا علمك ا ل ل ي ت ر ى في ا ل ظ ل ا م بعد ا ل درس افتح الكتاب وراجع وكذا تعال يا أ خ ي تقدم وتقدم قليلا الظلام تقدم اخوانا ن ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة قبل د ر ا س ة أ ي متن او عندما يهدى إ ل ي ك كتاب يذكر العلماء رحمه ان ل ل تعالى ه ه اي كتاب يهدى اليك او تقتنيه تنظر اقل ما يكون في ا ل م ق د م ة وفي الفهرس في ا ل م ق د م ة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من ا ل ت أ ل ي ف وكذا وبالفهرس محتوى ويكون او الكتاب تبحث الكتب مكتبتك طيب قبل انه ان الاصولة لديك الثلاثة عندنا اسئلة تعرف في في ندرس عن عندنا خمسة قد شيء السؤال ا ل أ و ل هذا ا ل م ت ن في ماذا في التوحيد لو قال لقائل لماذا ندرس التوحيد لماذا هذه ا ل د و ر ة في التوحيد لماذا لا ندرس ف ق أ و نحو أ و فرائض أ و ل غ ة ا ن ج ل ي ز ي ة أ و كمبيوتر أ و كذا لماذا ندرس التوحيد من يعرف ها يا أخوان لو قال لقائل لماذا لا بد الكل يشارك طيب لكن تقف. نعم بسم لكن الله تقف أ م ر ك م لله عدل نعم يقول ندرس التوحيد أ ع ظ م ما أ م ر الله به و أ و ل ما أ م ر الله به و د ع و ة ا ل أ ن ب ي ا ء و ر س ل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ولا قبل الله سبحانه وتعالى أ ي عمل لا به ولا يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا موحد وسبب ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار ا ل أ م ن و ا ل ه د ا ي ة و ا ل ط م أ ن ي ن ة و ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن تكثير الحسنات تكثير السيئات صحيح جيد عليك فتح الله عليك. اي ل س فقط انت تعطيني اول ا ج ا ب ة ان اكمل الباقي لا ش ي طيب اخوانا ن اي انسان يقول لك لماذا هذه ا ل د و ر ة في التوحيد ولماذا ندرس التوحيد تقول له تعال خلقك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا حتى تكون م و ح د صح ام لا يقول نعم و اعلمك الله سبحانه وتعالى أ ن لا ق ب ل أ ي عمل إ ل ا بالتوحيد ولا يدخل ا ل ج ن ة موحد نقول نعم هذا الكلام صحيح مائه ب ا ل م ئ ه صحيح هذا كائنا من كان يعني من المسلمين صح طيب هل أ ن ت موحد إ ي ش يقول نعم موحد نقول طيب اشرح لي هذا التوحيد الذي تدعي والذي فرض الله عليك فإذا شرح بما شرح جاء في الكتاب و ا ل س ن ة وكان عليه السلام فهذا معنى موحد واذا لم يشرح ولا يعرف ما هو التوحيد فشهاده موحد شهادة والله زور ر حرم الشرك تحريم والربا وكل محرم نعم. الله أنه صاحب الشركة الأكبر ثم أعظم من نعم وعلمك مخلد تسأل وتعالى سبحانه أنه أبدي الله عليك الزينة وكل الله خلود ل صاحب ا ا ن في النار و أ ن الله لا يغفر إ ذ ا مات عليه يقول نعم طيب هل أ ن ت مشرك قل اعوذ بالله أ ن ا ل أ س م بمشرك يقول طيب اشرح لنا الشرك الذي حرم الله عليك ف إ ذ ا شرح بما جاء في الكتاب و ا ل س ن ة فهذا معناه أ ن ه ليس بمشرك و إ ذ ا لم يعرف الشرك نقول لعلك واقع في شيء من الشرك و أ ن ت لا تدري عنه و أ ن ت مفرط ا ل آ ن في تعلم التوحيد ولابد أ ن ت أ ت ي وتحضر معنا هذه ا ل د و ر ة صدق و الله إ خ و ا ن ن ا والله الكفار أ ر ا د و ا أ ن نصل إ ل ى م ر ح ل ة أ ن ا لا نعرف ش ي ء عن ا ل إ س ل ا م إ ل ا الاسم ميم سين لام ميم ولو ت س أ ل و ا عن الكره عن ك أ س العالم عن كذا عن الجوالات كعف إذن هذا السؤال ا ل أ و ل وهو لماذا ندرس التوحيد قال اتفقنا لا بد من د ر ا س ة التوحيد السؤال الثاني لماذا اخترنا د ر ا س ة هذا المثل مثلا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة كتب ك ث ي ر ة مؤلف التوحيد لماذا ندرس مثلا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة ل أ ن ن ا ط ل ب والطالب لابد ان نرجع الى العلماء في د ر ا س ة الكتب وليس لنا ان نقدم أ و نؤخر طيب هذا السؤال الثاني لماذا اخترنا د ر ا س ة هذا المثل لنا طلاب السؤال الثالث ما هي ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة باختصار ا س ر ل القبر أ ي واحد ي س أ ل ك ما هي ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة تقول تسال في القبر عن ماذا من ربك وما لا دينك ومن نبيك. ما أحد تتكلم إلا لوجهه للسؤال أحد هذه أ س ئ ل ه القبر هذه هي ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة ا ل ح م د لله إ ذ ا الاصول ا ل ث ل ا ث ة باختصار هي أ س ئ ل ه القبر السؤال الرابع قد يقول ل قائل طيب أ ن ا أ ر ي د جائزه ة أو ما ي ا ل ث م ر ة من د ر ا س ة ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة نقول ا ل ث م ر ة إ ذ ا تعلمت ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة ثم عملت بها ثم دعوت إ ل ي ه ا ثم صبرت على العلم و ا ل ع م ل و ا ل د ع و ة تجيب عن أ س ئ ل ه القبر وهذه أ ع ظ م ث م ر ة و الله يثبت الله الذي ن آ م ن و ا ب ا ل ق و ل ا ل ث ا ب ت في ح ي ا ة الدنيا و في ا ل آ خ ر الشارع الخامس ا ل أ خ ي ر على ماذا تحتوي ه ذ ه ا ل أ ص و ل أ و هذا المتن على ماذا يحتوي ماذا في ه نحن قلنا عندما تقتني كتاب أو تشتري ق ت كتاب ت ن ي أو كتاب لابد أ ن ت ق ر أ فهرس هذا الكتاب فهذا ا ل م ث ل على ماذا يحتوي يحتوي على أ ق س اقسام م خمسة ا ل م ل ل ل أ و ا س سورة العصر علم وعمل وصبر القسم الثاني المسائل الثلاثة القسم ندرس القسم ا الأربع العصر الثاني الثلاثة الثالث لماذا ندرس التوحيد القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة ا ئ ل علم وعمل ل وصبر شرح ودعو خمسه ا الخاتمة ل من يعيد ذ ا أقسام الخمسة سبحان الله أ ع ي د م ر ة أ خ ر ى المسائل ا ل أ ر ب ع سوره العصر قسم الثاني المسائل الثلاثه تاتينا ل ل ا ا ا م س ان شاء الله بهذا م تعالى قسم الثالث أ ر ب في س و ر ة العصر علم وعمل و د ع و ة وصبر القسم الثاني المساله الثالث ت أ ت ي معنا ب إ ذ ن الله تعالى القسم الثالث اعلم أ ر ش د ك الله لطاعتنا حنيفيه م ل ة إ ب ر ا ه ي م لماذا ندرس التوحيد و أ خ ذ ن ا في أ و ل سؤال القسم الرابع شرح ا ل و ص و ل الثالث والخامس ختم الله لنا ولكم ب التوحيد أ ج ل س فتح الله عليه طيب إ ذ ا هذه أ ق س ا م خ م س ة في الكتاب ندرس ه ان إ شاء الله تعالى في هذا المتن الله ا ل آ ن من يعيد لي ا ل أ س ئ ل ة ا ل خ م س ة أ ن ت تعيد لي السؤال ا ل أ و ل أ و ق ف السؤال ا ل أ و ل لماذا ندرس التوحيد الثاني اجلس من يعرف السؤال الثاني لماذا اخترنا د ر ا س ة هذا المتن أ و ق ف لماذا نصيحه العلماء الله يفتح عليك السؤال الثالث الله يفتح عليك باختصار باختصار يا رجل أ س ئ ل ه القبر احد يتكلم أ خ و ا ن ا فلما حضروه قالوا أ ن ص ت و ا اجلس طيب السؤال الرابع ا ل ث م ر ة إ ج ا ب ة عن أ س ئ ل ه القبر الخامس فهرس الكتاب وقلنا نفهرس الكتاب ونقسم الكتاب ل أ ق س ا م خ م س ة المساله الربع المساله الثلاث لماذا ندرس التوحيد, التوحيد. شرح الاصول ا ل ث ل ا ث ة الخاتم فتح الله عليك لهذا ل أ ن بعض الطلاب إخوانا ي ب د أ ب د ر ا س ة أ و ل الكتاب ثم يترك ويقول ماذا في هذا المتنبعك فتضبط الكتب بهذه ا ل ط ر ي ق ة س ي أ ت ي ب إ ذ ن الله ف ه ر س ت ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة والقواعد ا ل أ ر ب ع والدروس ا ل م ه م ة وكتاب التوحيد و ا ل ع ق ي د ة الواصفيه ي على م ذ ا تحتوي ت ت و ر الكتاب مفهوم؟ يسألك هل أنت من قطر؟ يقول نعم. يقول كيف الدخول ل السعودية ذ ماذا ا العمار الطوابق على تحتوي؟ يقول تحتوي على أربع تحتوي تحتوي في ك ل ط ا ب ق ث ل ان ث شقق شقة في غرف ي كل خمس وهكذا خمس ع ي صحيح ت ص و ر إ ج م الكتب ي ل ل هذا اللي ن ر ي د نصل إليه ا ل آ ن ي ع ن ي الآن ا ل ش ر ح ع ن د ن ا ن ر تتصور ي د أن الكتب ا م ح ت و ى ا ل ك ت ا ب ا ل ت ع ر ي ف ا ت و ا ل ت ق س ي م ا ت ا ل ت ي ذ ك ر ه ا ا ل ع ل م ا ء م ف ه و م ه ذ ا أهم ن ن يكون عن د ن الكتب الدرس ا ل أ و ل في ماذا من يعرف ا ل آ ن الدرس ا ل أ و ل في ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة لم ن ب د أ إ ل ى ا ل آ ن في الدرس الدرس ا ل أ و ل تعرف أ و ل درس في ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة في التقسيمات الخمس التي ذكرها الشيخ المسائل ا ل أ ر ب ع تقف المسائل ا ل أ ر ب ع قلنا م ج م و ع ة في أ ي س و ر ة س و ر ة العصر الله يفتح عليك أ و ل ا س و ر ة العصر العلم ثم ثم اخوانا ما احد يتكلم ا ل ل ه ديك تكلم يقف العلم ثم العمل ثم ا ل د ع و ة ثم الصبر إ ذ ن لا بد اولا من العلم صح والدليل فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله واستغفر لذنبك إ ذ ا لابد أ و ل ا ت ع ل م اخوانا、طيب. ثم إ ذ ا تعلمنا ماذا نصنع نطبق نعمل وعالم بعلمه لم ي ع م ل معذب من قبل عباد الوثن هتف اغتحقه فإن العلم بالعمل يعني العلم ينادي العمل فإن أجابه وإلا يعني ومنهم أ و ل تسعر ب النار الله صلى عالم تعلم العلم ولم يعمل به ا ل ث ث ا ا ل ل د ع و ة وهذا الجانب يعني مقصر فيه كثير من الناس يوجد ح ف ر ة في الطريق وهذا الأخ وكاد الحفرة وهذا يمشي يسقط في يراه هذه ينبه او يتركه ينبه هذا و يتركه هذا يمشي و أ م ا م ح ف ر ة يكاد يسقط فيها وانت تراها ا ل آ ن تنبه و تتركه ولو لم تنبه وسقط في ا ل ح ف ر ة تضمن تضمن ولا بد هذا في حفر الدنيا فبالك ترى الناس اوشكوا في الوقوع في حفر النيران ما تنبههم أه الله اعلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على ب ص ي ر ة انا ومن اتبعني فالمتبع حقا للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يدعو لما دعا اليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ه ذ ا س ي أ ت ي معنا باذن الله تعالى ثم الصبر الصبر هنا اراد الصبر ان نصبر على ماذا تصبر أ و ل ا على العلم فلا ت ظ ن أ ن العلم تمرا أ ن تاكله أنه لا تتعب ولا نصب ولا تعب لا لا بد من ا ل ت ض ح ي ة تصبر أ و ل ا على العلم ثم تصبر على العمل ثم تصبر على ا ل د ع و ة إ ل ى الله صنعت هذا في الدنيا تجب ي ب إ ذ ن الله عن أسئلة القبر هذه ا ل ث م ر والصبر يقسم العلماء رحمه م الله تعالى الصبر إ ل ى ثلاثه اقسام صبر على ط ا ع ة الله وعن م ع ص ي ة الله وعلى أ ق د ا ر الله صبر على ط ا ع ة الله حتى تؤدى وصبر عن م ع ص ي ة الله حتى ت ش ت ن ب وصبر على أ ق د ا ر الله ما يقدر الله العبد من مرض وجوع وفقر ر وغير هذا إذن لابد ا ل ب من ص تصبر اولا على طاعه الله وعن معصيه الله وعلى اقدار الله, بإذن الله تعالي هنا ي ان شاء الله تعالى يا رجل تقدم اخوانا هذه هي المسائل الاربعه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أ ن جهاد النفس يكون بهذا وبعض الناس يريد جهاد الكفار قبل مجاهده النفس تجاهد بالعلم تصبر والدعوة القبر ما الدليل على هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ا ر ب ع ة هذا من أ ح س ن ما يكون في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأنه لا يذكر مسألة لمقرونة بالدليل الله تعالى في كتاب التوحيد يعني مقدمة نتكلم فيها عن طريقة الشيخ رحمه الله تعالى والأمور التي يعني يعني بهاؤل على الشيخ رحمه الله الله التوحيد الدليل المسألة الأربعة وسأتي يأتينا بإذن يعني عن يعني يعني بإذن عن من يعرف؟ أخونا نعم فيها رحمه رحمه كتاب كتاب ما أخونا يذكر في طريقة يرد في يعرف مقدمة س و ر ة العصر أ ق س م الله سبحانه وتعالى بالعصر ولله سبحانه وتعالى ان يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا ان نقسم إ ل ا بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر و ش ر مستثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل رحمه الخاسرين الصالحات وتواصوا وتواصوا الذين بالحق بالصبر صبر قال الشابعي رحمه الله صبر دعوة طيب هل معنى هذا الكلام من الامام الشافعى رحمه الله ا ل ت ع انه لا يريد نزول شيء من ا ل ق ر آ ن الا هذه ا ل س و ر ة لا اي تكفي في قيام الحجه و ا ل ق ر آ ن كل ح ج ج فهذه تكفي في قيام ا ل ح ج و اغلب الناس تعرفون هذه ا ل س و ر ة اذن اخواننا لا بد الله تعالى لا بد ان نتعلم الله سبحانه وتعالى سائل كل واحد منا يوم ا ل ق ي ا م ة ويوم يناديهم فيقولوا ماذا اجبتم المرسلين سالك الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام هل ادى الامانه نصح الامه بلغ جاهد في الله حق جهاد تقول نعم يسالك الله سبحانه وتعالى عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمت هل عملت هل دعوت هل صبرت نحن لا نتكلم الان الا عن اوجب الواجبات ت و ح ي د أ و ج ب الواجبات عليك التوحيد يقول الشيخ محمد بن عبد ا ل ل ه ا ب رحمه الله يقول فقبح الله من أ ب و جهل أ ع ل م منه ب أ ص ل ا ل إ س ل ا م أ ب و جهل ر أ س الكفر يعرف معنى لا إ ل اله ل الا الله وهناك يقول ممن يدعي ل الله م ا يعرف ا إلا ل ل بل يقول الحاذق من هؤلاء يقول أن لا إلا الله لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ا ل أ م ر إ ل ا الله يقول فقبح الله من أ ب و جهل أ ع ل م منه ب أ ص ل الاسلام نحن نريد اخواننا في هذه الدروس نعم ه اخوانا أ اختار أ ي أ ح د منكم ما فيش تاج بسم الله أ ي فائده ة اخوانا أ من يذكر لنا ف ا ئ د ة اجلس تتذكر ان شاء الله、بتجي. بسم الله ذكرنا المسائل ا ل أ ر ر ب ع ة ذ ك ن ا المسائل ا ل أ ر ب ع ة العلم العلم ثم العمل ثم ا ل د ع و ة ثم ا ل ص ب ر وقلنا أ ر ا د بالصبر أ ن تصبر أ و ل ا على, على, على العلم, العلم ثم العمل ثم ا ل د ع و ة وذكرنا أن الصبر ي ن ق س م إلى ثلاثه اقسام ص ب ر على ط ا ع ة ا ل ل ه ح ت ى ت ؤ د ى و ص ب ر على عمان ستلحته ه اشترى و ص ب ر على أ ق د ا ر اللحظه ع ل ر نزل ا بكلام ح الله ي ف تعالي ح نعم التي نعم نعم اسئله خمسه ادخلناها في أ و ل الدرس بسم الله السؤال ا ل أ و ل لماذا ندرس التوحيد حق الله العبيد سعاده ة الدنيا ا ل آ خ ر ه واستقرار الامن والهدايه والطمانينه ولا قبل ل سبحانه ولاقبله يعمل ولا عليه وسلم ونسأل هذا هل أنت موحد؟ اشرح لنا التوحيد هل أ ن ت مشرك يقول ل اشرح لنا اشرك ل طيب هذا السؤال الاول أ و ل ل ل الثاني الأصلة س ؤ ا ما هي الث... لماذا اخترنا هي اشرح ت أُلبت التوحيد وتجد كثيرة في يسيروا الطريقة ي رحمهم هؤلاء العلماء رحمهم الله يسيروا على هذه ه ذ ه المؤلفات ي س ت ط ي ع كان يستطيع الشيخ ابن ع ث ي م ي ن رحمه الله تعالى م ث ل ان أ يؤلف أ ح س ن من الاصول ا ل ث ل ا ث صحيح و أ ح س ن من ث ل ا م البلوغ أ و من الزاد أو من كذا لكن عرف أ ن هؤلاء العلماء رحمهم الله سبقوا في هذا الطريق وسار على هذه الطريقة وبهذا هذه الطريقة سار العلم والعلماء الطريقة الطريقة على نصل يسير نصل تبتدع ط ر ي ق ة ج د ي د ة في طلب العلم وتقول أ ق د م و أ خ ر و أ د ر س كذا اقدم كذا هذا ما يصلح هذا الثاني الثالث ما هي اصول ا ل ث ل ا ث ة باختصار أ س ئ ل ة القبر ا ل ث م ر ة س ؤ ا ل الرابع ا ل إ ج ا ب ة عن أ س ئ ل ة القبر الخامس فهرست الكتاب من يذكر لي ا ل ف ه ر س ة الكتاب أ م ر لله المساله ا ر ب ع ه هذا القسم ا ل أ و ل المساله الثلاثه هذا القسم الثاني الدرس الثاني لماذا ندرس التوحيد الشيخ محمد بن عبد ا ل ل ه رحمه الله تعالى يركز دائما على هذا ا ل أ م ر ذكر لماذا ندرس التوحيد هنا في أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة و س ي أ ت ي معنا أ ي ض ا في قاعه أ ر ب ع ه وفي كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات ل أ ن هناك من يحارب من يعلم الناس التوحيد صدق والله طيب الرابع شرح الاصول ا ل ث ل ا ث ة والخامس ا ل خ ا ت م ة والناس إ ذ ا ماتوا يبعثون هذه خ ا ت م ة الاصول ا ل ث ل ا ث ة طيب كم بقي ا ش ي خ كم بقي على المغرب إ ذ ن نتوقف إ ن شاء الله تعالى ا ل آ ن معكم خمس دقائق وعشر دقائق تكتبوا هذه المسائل تتذاكروا قيل وقال و غ ي ب ة و ن م ي م ة وفلان و آ خ ر ما خرج من الجوالات أ و السيارات أ و كذا هذا دعوه نريد أخواننا أن نكون يعني في هذه الدورة يعني نتبع السلف قدر في يعني نكون السلف المستطاع كان السلف هذه تذاكر هل العلم نتبع نعم إ ذ ا تذاكروا لا معكم ع ش ر دقائق ثم نصلي إ ن شاء الله تعالى وبعد المغرب ن ب د أ في الدرس الثاني المسائل الثلاث والله أ ع ل م وصلى الله على النبي محمد والنبي ه ل وسلم